بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم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 فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأت هذا قال نبأني العليم الخبير إن فقد صغت قلوبكما وإن تظار عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أسى ربه إن طلقتن ان يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات, عابدات سائحات ثيبات وابكارا يا ايها الذين امنوا أنفسكم انفسكم واهليكم نارا قو أنفسكم وأهديكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعلم يُنَظِّرُ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْهَمُ مَا يُنَزِّلُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كنتم تعملون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 تحتها الأنهار يوم لا يحذي الله النبي يوم, يوم لا يحذي النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع التاخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا فرعون. إِذْ قالت رب بن لي عندك بيتا في الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا, فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين